والله ما توصف غلاك المعاني يموي مكانك في محجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني نرسى جميلك يا بعد كل فالي بيدك رعتيني وخذتي بيدي حقتك لي احلى من سحر جميلك عطفك اللي من أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني ابوعدي مو حالو قلبك يدق فيني ناوي يا كل ثواني كبك تزيح هموم اللي تجيني بذمتي احتر ما تعك وعجز عن التعبير بس عذريني شكري وتقديري كلمتناني تستاهله أمي على كل حيني